غير المغضوب عليهم ولا الدالين آمين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا همون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 وما أدراك ما الجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدنثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأوليب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبلار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب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 يسقون من رحيق مختوم ختابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني يشرب بها من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكين وإذا رأوهم قالوا هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون كفار ما كانوا يفعلون